حب أمي أمي ثم أب رباني, رباني أول حب أمي أمي ثم أب رباني, رباني ثم عرفت محمد محمد رق له جداني ثم عرفت محمد رق له جداني محمد صار هواه بداني صار بكل كياني صار هواه بذنّي صار بكل كياني صار هواه بذنّي صار بكل كياني بأبي أنت وأمّي بأبي أنت وأمّي ثم كبرت وصرت ما بين الصبيان في مدرسة الهادي أنا بالصف الثاني ثم قبرت وصرت ما بين الصبيان في مدرسة الهادي أنا بالصف الثاني وتفرقت كثيرا كثير كثيرا ثم دخلت اخيرا جامعه الايمان ثم دخلت اخيرا جامعه الايمان ثم دخلت اخيرا جامعه الايمان اطلب نور العلم بي ابي انت وأم Ya Rasul Allah